بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في فتواه لما ذكر رحمه الله شروط المفتي وأنها ثلاثة ذكر بعد ذلك شرط المستفتي يعني السائل. قال أي وشرطه أن يكون من أهل التقليد أي تخلف عنه أحد الشروط الثلاثة أو كلها فإذا لم يكن مجتهدا فيقلد المفتياء في فتواه يشير بذلك رحمه الله إلى أن العالم قد لا يكون مجتهدا في مسألة معينة فله أن يقلد فيها ثم ذكر بعد ذلك العالم المجتهد هل يقلد او لا يقلد امراد بذلك العالم المجتهد المطلق قال قيل يقلد اي في المسائل التي قد تخفى عليه لا يقلد أي حتى في المساء التي خفيت عليه بل يجب عليه أن يبحث فيها والراجح أن العالم يجتهد فيما ظهر له من الادله وما لم يظهر له له أن يقلد ولا يأثم كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقلد من هو الأعلم نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم